مان سمین تین نو نو سیل کوئی او مثلها ألم اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ کدیپ أَلَمْ چالمن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 تجدوه عند دل إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودنو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لکھ وکالہ دلئی على نئی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 منع متاجد الله أن يذكر فيها سوة في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتِمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ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 کَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَجَّنَّ لَا آیَاتٍ قَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلْ عَنَ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت هواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي الجن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 نام ٹوئی کم وی پو کم لال تج نتنا نت او هم ينصرون